أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين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 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاء تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم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 ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي وولى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه أمهاتهم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 فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذل بيعصمكم بي من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحَّة على الخير أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب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 من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وَإِن كنتن تردن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ منكن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امْسِكْ عَلَيْكَ زوجك وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مبديه وتخشى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ تخشاه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أن تخشاه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 وأعد لهم أجرا كريما يَا أَيُّهَا النبي أُوِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي أونا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك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 مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أَدْنَى أَن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم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 ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكم أَطْهَارُ لقلوبكم وَقُلُوبِهِنَّ Wma kan lkom an te azur Rasul Allah, wla an tankh azwajhuh m bghdhih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 ولا أبناء إخوانهن ولا ابناء يخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 رَبَّنَا آتِهِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ والعنهم لَعْنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عند اللَّهِ وَجِيهًا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 والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم